मतलब थे kwa انتم عشره في صدري وكانه امثاله متكدمه ma tashتهي anfusukum wa la ثم طلق سريم وولده قبيله من خالد الذي كان عنده بئر تخرج الى معركه بدر فبصات في المعركه ويكمل اليه عبد الله wasomoro na kwanza tutaona kwamba dawa yatarahisisha ان رؤيه المنكرات تقضى من الكريم الانسان الذي يرى حدا ترك الاصرار او يرى حدا اشترك بلا شك ان المؤمن يحس بهذا ويقوم والانسان الذي لا يقدر انتهاك هذا المبدأ خريس بقلبه الذي هذا بمنظور المنكرات وينكر ولا يكون حتى رب ولا يتحرك في مكان اي ايمان حقيقي ا ثقوا الى اخواني الساده المحترمون الان اسال الله ان ينير في كل جانب de sí, la claro. النامه يقتان يقتاد الاحسان عن التعامل بين التعامل الحاد مع الاخوه والاستنتاج الجماعي يجرى بجلسات دوريه بنت رقبه ويحضر الكسام الذاك لما السيد الخارم يقول مسافر زي اقصر بحثا وصول اصبع على سبب صباحنا لوقاتي لجهين فازم قرر ان ما قبل راجي en la the... Ma kada ma antum huma alba'a y por ya de Haya ni viongozi wa watu wa سالت عن عن حقيقه امتي لسنه عامه وعشر ربما اريد اني ابدا الموضوع كله سنه واحده او في في في, في مصيبه واحده واعطى وسالته من الحكم الثانيه التي اعرضها عليها الله الصراحه السباحه لا برض طارق ما بيجي على الدكتور ان امك الا اعطاني ف قام لو سالته هل هناك على نفس نسمع بينها تتعدى اسمكم بيت عندها اسم ثاني الله معنا الواحد يتفهم يعني كره العيال المهم اكيد اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القران تمسكهم هالمراوح او انفاس ليش في قرطه السفله ليش كثير كرهت تعمل ليش تقعد على اولادك انت هولد. انت طلعت على الفكر wali para <laughs> cada